وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مرحبا بكم أيها الجمهور الطيب أيها الجمهور الرائع المفيد وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن انا مسرور حقيقة بهذه اللقاءات وأسأل الله جل وعلا ان يجعلنا وياكم مباركين أينما كنا وقد كنا في الأسبوع المنصرم جمعة الماضية قدمنا الحلقة من السوديهات قناة تقرأ في مصر أرض الكنانة وأم الدنيا ولعلنا إن شاء الله و تعالى قريبا تروننا أيضا في حلقة مباشرة من, من ذلك البلد الطيب نحن اليوم في السوديهاتنا من قناة اقرأ في جدة نرحب بكم ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الحلقة مثمرة بإذن الله تعالى أن يجعل لها أثرا يستمر من بعدها بإذن الله تعالى إنها أراكان بلدة لا أستطيع أن أقول من لكنها مرت بمرحلة طويلة من النسيان دخلها الإسلام في عام 172 للهجرة في القرن الثاني من الهجرة وهو يوافق تقريبا عام سبعمائة أو ثمانمائة من الميلاد يعني دخلها الإسلام من أكثر من ألف ومائتين حكمها الإسلام وجعل الإسلام ينتشر بفضل الله تعالى ثم بفضل أخلاق المسلمين دخلها لا بجيش أرسل إليها إنما دخلها عبر تجار مسلمون ذهبوا إلى هناك فنظر الناس إلى أخلاقهم وإلى لطف تعاملهم وأمانتهم وكرمهم فسألهم الناس بأي دين تدينون قالوا نحن ندين بالإسلام الإسلام هو الذي يأمرنا بالابتسامة يأمرنا بالتسامح في البيع والشراء يأمرنا باللطف يأمرنا بالصدقة فأحب الناس هذا الدين وسألوهم عن وجعل الإسلام ينتشر في أراكان كان فيها عدة ممالك إسلامية إلى عام 1430 للميلاد فأقيمت مملكة هناك قامت مملكة أراكان وكان يملكها السلطان سليمان شاه كان لها عملة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحت مكتوب أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهم كان التوحيد منتشرا فيها والمساجد تبنى في كل موضع فيها وجعل الإسلام ينتشر من خلالها إلى الدول المحيطة ينتقل من أراكان إلى بقية دولة بورما ينتقل إلى بنجلاديش يدخل في تايلند يدخل في الدول المحيطة بها انطلاقا من أراكان استمرت هذه المملكة الأراكانية الإسلامية بهذه العملة التي فيها شهادة التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله وذكر خلفاء الراشدين استمرت ثلاثمائة وخمسين سنة حتى بعد ذلك سقطت وكان آخر ملوكهم سليم شاه سقطت بعد ذلك واحتلتها بورما وتغلب عليها البوذيون والبوذية هي عبادة ديانة قديمة يعبدون الأصنام يعبدون الأصنام ويعتقدون أن هذا الصنم مصدر الرزق يتقربون إليه هذا الصنم مصدر للشفاء إليه يعني يعبدون أصناما يعظمونها ويقيمون لها المعابد أركان منذ قرابة السبعين أو الثمانين سنة يعيشون قضية ينبغي أن نذكرها دائما وأن لا ننساها لا ينبغي أن تكون فقط كلامنا عن أركان فقط عندما ينزل بهم نازله بل أن يكون هذا عاما في كل موطن نتذاكرهم ما دام أن المشكلة باقية إذن يجب علينا أن نذكرهم في كل حين حتى نتذكرهم وأن نقدم لهم ما نستطيعه ما الذي نستطيع أن نقدمه اليوم لإخواننا في أراكان ما هي الجهود المبذولة هناك ما هي مشاعر الإخوة الذين زاروا إخوتنا هناك ما هي مطالبهم لنا أين ذهب الأراكانيون أين ذهبوا إخوتنا الذين خرجوا من أراكان من بورما أين ذهبوا وأين توزعوا ما اخبارهم اليوم سواء في المملكة العربية السعودية أو في ماليزيا او في غيرها من البلدان ما أخبارهم وما أحوالهم ما اخبارهم اليوم على الحدود مع بنجلادش كل هذا ينبغي حقيقة أن نتكلم عنه كيف نستطيع أن نبدل لهم في كفالة وطلاقات دعاة كيف نستطيع أن نوصل إليهم المال ولنا قصص اليوم أيضا لبعض الأراكانيين والبورميين حصلت هنا في جدة سوف نذكرها لكم بإذن الله تعالى في حلقتنا اليوم ضع بصمتك في أراكان بورما او ما تعرف باسم جمهورية اتحاد ميانا مار إحدى دول جنوب شرق آسيا التي تحدها الصين من الشمال الشرقي وتجاورها الهند وبنغلاديش من الشمال الغربي وتطل سواحلها الجنوبية على خليج البنغال والمحيط الهادئ يتألف سكانها من جماعات حسب التركيب العرقي واللغوي يزيد عددهم عن خمسة مليون نسمة غالبيتهم من البوديين وتصل نسبة المسلمين منهم إلى ما لا يقل عن 15% معظمهم في إقليم أراكان ويعرف المسلمون في بورما بطائفة الروهينغا ويصل عددهم في إقليم أراكان إلى أربعة ملايين مسلم من أصل أكثر من خمسة ملايين نسمة يقطنون هذه المنطقة خلف الاستعمار وراءه فتيل حرب بين المسلمين والبوذيين فأشعلت نيران الحروب التي شنها البوديون على المسلمين عام 1942 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة ألف مسلم في آراكان فتعرضوا على إثرها لأشد أنواع الاضطهاد والتنكيل فقتل الكثيرون بمذابح جماعية شنيعة وطرد المسلمون من منازلهم وصودرت أملاكهم ودمرت مساجدهم ومدارسهم وما لبثت هذه الأحداث أن تكررت مرة أخرى فشهد عام 2012 مجازر أبشع شنها الجيش البورني والبوذيون على المسلمين في آراكان فقتل أكثر من 20 ألف مسلم في مذابح غوغائية لا تمت للإنسانية بصلة وتم حرقهم وحرق منازلهم وتدمير مساجدهم ومعابدهم وتشريد الآلاف منهم ويستمر نزوح مسلم بورما إلى بنجلاديش ومنها إلى بلدان أخرى كل يوم فقد حرموا من أبسط أنواع الحقوق الإنسانية ان قضية مسلم بورما تشكل كاريثة إنسانية وجريمة عظيمة في حق المجتمع الدولي يتنافى في مفهومه مع كل أنظمة هيئة الأمم المتحدة ومع جميع الديانات والمعتقدات والفطرة السوية فكيف يمكننا أن نعمل على نصرة مسلمي بورما متى يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الاعتداء هل يثبت المسلمون حقا أنهم كالجسد الواحد نصرة مسلمي بورما في هذه الحلقة عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك إنما المؤمنون إخوة وقال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الظلم ظلمات يوم القيامة الإسلام دين الرحمة دين العدل دين اللين والرفق والإحسان الإحسان ليس فقط مع البشر بل إحسان حتى مع الحيوانات الإحسان حتى مع الشات التي تذبحها لتأكلها أنت مأمور بالإحسان إليها وأن لا تعذبها في أثناء ذبحها دخلت المرأة النار في هرة حبستها لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها إذ حبستها حتى ماتت الهرة فعذبت المرأة في النار والهرة تخمشها في وجهها بأغفارها لهم حق علينا أن نتكلم عنهم أن نتذاكر سيارهم أنا أرحب بكم مرحبا بكم أيها الأحبة وارحب ايضا باخوتي الكرام بأخي او ابني عمران عمران انت اركاني نعم روهنجي نعم يا مرحبا بك الله لكنك مقيم في مكه نعم يا مرحبا موارد. بك واخونا الاستاذ محمد نور ايضا هو ايضا اركاني روهنجي. روهنجي طبعا يا مرحبا واخونا احمد الكيرني الله يحفظكم طبعا الله جل وعلا لما بعثها نبيا عليه الصلاه والسلام أخبر بعدد من الصفات أو من الحكم التي بعث الله الأنبياء عموما لأجلها فقال الله جل وعلا له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنت رحمة ما قال إلا رحمة للمؤمنين إلا رحمة للمتقين لا أنت رحمة للعالمين أنت رحمة حتى على على غير المسلمين أنت بالنسبة إليهم رحمة ولست عذابا ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بالرحمة وحرم النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة أن يؤدي الإنسان أن يعمل عملا يؤدي إلى أذى غيره أو إلى شيء من يعني ابتزازه او, أو الحاق شيء من يعني الضرر به ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أسقط كلبا وقال عليه الصلاة والسلام أن امرأة كانت تمشي فأصابها العطش ونزلت في بئر وشربت فلما صعدت وإذا, وإذا كلب يدور حول بئر يكاد أن يقتله الضمع فجعل يتقاطر الماء من ثيابها على, على الأرض وجعل الكلب يأكل الثرى بشدة العطش يأكل الطين الذي يرطب فقالت لقد أصابه مثل ما أصابني ونزلت وملأت خفها حذاءها ماء وحملته بفمها وصعدت وأسقط الكلب فنظر الله لها فغفر لها هذه امرأة رحمت كلبا ومع ذلك نظر الله لها فغفر لها وعذبت امرأة في النار بسبب هرة حبستها لاحظ الرحمة كيف جاء بها الإسلام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر برجل يريد أن يذبح شاتا وإذا هو قد أضجعها على الأرض ووضع رجله على صفحة عنقها وهو يحد السكين فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأاه وقال أفلا حددت سكينك قبل أن تضجعها لماذا ما حددت السكين وجئت أنت جاهز أفلا حددت سكينك قبل أن تضجعها تريد أن تميتها موتات أن تريد تعذبها لاحظ وهي شات ما ليس ليس طفلا ينظر إليك وأنت تذبح أمه أو ربما تذبح أطفالا أمامه وينتظر دوره لا أو امرأة عفيفة تذبح أطفالها أمامها لا هذه شات حيوان ومع ذلك لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تلحظه ببصرها قال تريد أن تميتها موتات ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تذبح البهيمة وأختها تنظر إليها شف الرحمة يعني واحد دخل إلى مكان في مجموعة من الشياه من الغنم لا يجوز أنك تأخذ واحدة من هذه الغنم من هذه الشياة وبسم الله وكل اكبر وتذبحها وبقية الشياة تنظر إلها هذا حرام لا يجوز أن يذبحها وأختها تنظر إليها بالله عليك أن تبعثها اليوم إلى من يذبح الناس يذبح الأب وأطفاله ينظرون إليه أو يذبح الأم وأطفالهم ينظرون إليهم أو يذبح الزوجة أو يذبح الزوجة وزوجته تنظر إليه إذا كان هذا حرام يا أخي تعامل به حتى مع الحيوانات فبالله عليك كيف يكون التعامل به لما يكون الإنسان يتعامل مع الإنسان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا ويؤكد أن الظلم ظلمات ويقول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن الواحد الذي يرحم الناس فيتصدق عليه من ماله يرحم الناس فيشفع لهم في دخول مستشفى في دخول جامعة في, في, في الزواج في في يتصدق عليه يشفع له لأجل ينزل عليه من أجار البيت يشفع له ليتم شيئا معينا يشفع له يدبر لحجز في طائرة الذي يرحم الناس فيؤدي لهم خدمات يقول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن أنا يا رب أريدك ترحمني وتشفي ولدي كن رحيما بالناس يا رب أريدك أن ترحمني فتقضي ديني كن رحيما بالناس من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته أنا لما آتي إلى أخي المحتاج لمال وأقضي حاجته بكرة انا أحتاج مثله ويقضي حاجتي ربي لا أنتظروها من البشر انا لما آتي إلى إنسان ابنه مريض وأساعده ليذهب إلى المستشفى وأوصله غدا يكون الله تعالى في حاجتي وربما مريض ولدي وأنا مسافر ولم يجد من يوصله المستشفى فيسر الله من ينقله ومن, ومن يخدمني في هذا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته انا في حاجه اخي في اطعامه في اعطائه في تعليمه كان جاهلا في علاجه كان مريضا في دلالته كان تائها من كان في حاجه اخي الله في حاجته ويقال عليه الصلاه والسلام من نفس عن مؤمن كربه من كروب الدنيا نفس الله عنه كربة من كروب يوم القيامه واحد جئت وهو في كربه عليه دين جئت لم ترفع الكربة عنه لكن نفستها قلت يا فلاي كم الدين اللي عليك؟ قال والله يا أخي علي مثلا ألف ريال قلت والله انا ما أستطيع أعطيك ألف لكن أنا أستطيع أعطيك مئة ريال أعطيها لصاحب الدين وينتظر بالباقي إلى آخر الشهر أنت ما قضيت الكربة ولا رفعتها لكن نفستها عنه كالذي كان ممتلي أن يكاد ينفجر فنفست عنه يقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كربة مرض كربة مشكلة ما يدري كيف حلها جئت أنت ونفست عنه كرب اصلاح ذات بينه وبينه وبين والده بينه وبين زوجته جئت أنت ونفست عنه كربة مرض كربة دراسة كربة أي شيء ما يعلمه يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة كربة المرور على الصراط كربة الميزان كربة السؤال عند الله تعالى لما يسأل الإنسان كربة توزيع الصحف من كربات يوم القيامة هذا الذي يا أخي يجعل نفسه فعلا يعني مساعدا للناس قاضيا لحاجاتهم واقفا معهم فعلا الذي يشعر فعلا أنه لما يرى أمثال هؤلاء الضعفة والمساكين يتحرك قلبه ولذلك يا كل كلما كان الإنسان أرق قلبا يبكي إذا رأى أمرأة مصابة يبكي عندما يرى طفلا عندما يرى محتاجا عندما يرى فقيرا يتخيل يا أخي أن هذه المرأة المغتصبة هي أخته يتخيل أن هذه الأم الباكية هي أمه يتخيل أن تلك المرأة التي تجلس في خيمة مهترئة عندها سبعة أطفال ويقال لها من آباؤهم وتقول ما أدري من آباؤهم هي مرأة تغتصب من عشر سنوات وتحمل مرة من جندي مرة من رجل في الطريق مرة من سائق شاحر ما تدري وتقول ما أدري من آباؤهم تخيل يا أخي أن هذه زوجتك اختطفت وصار هذا حالها تخيل أن تلك المرأة العجوز التي تبكي وتكاد أن تأكل الثرى من شدة الموجدة على أطفاله تخيل يا أخي أنها أمك تخيل أن ذاك الرجل الذي في ذلك القارب المهتر المكسر والماء يلعب به يمنة ويسره معه أطفاله تخيل أنه أنت الذي في هذا القارب تخيل أنهم أطفالك كلما كان الإنسان يا أخي يعيش القضية على أنها قضيته ولذلك قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة ما معناها يا أخي إن لم تدفعنا الأخوة إلى نصرتهم إلى بذل ما نستطيع لهم إلى الوقوف معهم إلى... إلى أن نبكي لبكائهم يا أخي وأن نمرض لمرضهم وأن نفرح لفرحهم أن, أن نعيش معهم في قضيتهم إذا كان الإنسان فقط يدعي الأخوة ثم ينظر إليهم وهو يحتسي كأسه من الشاي وينظر للتلفاز ولا عنده السعداد يقدم شيئا نقول يا أخي أين, أين ترجمت هذه الأخوة الأخوة فقط الدعاء باللسان إن لم يكن الأخوة الإسلامية فعلا تدفعنا إلى الشعور بوحدة الأمة الشعور يا أخي أني لابد أني أن الله سيسألني يوم القيامة ماذا قدمت لهم ثم يا أخي يعني اليوم الواجب علينا أكبر لأن, لأن الموضوع يصلنا صوتا وصورة يعني ربما في السابق لما كان يقع مشاكل ومصائب على إخواننا في بلدان ولا نعرف عنها, عنها إلا بعد عشر سنوات من خلال أشخاص يأتون أو كتب تؤلف نعم ربما الإنسان يعذر لكن اليوم تقع الحادثة هناك وفي نفس اللحظة تراها أنت بعينك ربما على الهواء مباشرة ما هو شعورك وأن تراهم على هذا الحال هل تكتفي فقط بالحوق له أني لا أستطيع أن أقدم شيئا الأمة تستطيع أن تقدم والناس إذا, إذا, إذا قرروا أن يصنعوا شيئا إذا الشعب يوما أراد الحياة إذا الإنسان أراد أن يصنع شيئا وخطط له وتعاون مع من يستطيع من الجمعيات الخيرية والمؤسسات العالمية بإذن الله سوف يستطيع أن يصل إلى شيء وأولئك يعني البوذيون الذين يفعلون ما يفعلون بإخواننا هم بشر هم ليسوا آلهة وليسوا ملائكة وليسوا جناً عندهم قدرات ليست لنا هؤلاء يا أخي بشر نستطيع نحن أن نؤثر فيهم يستطيع المحامي أن يصنع شيئاً يستطيع التاجر أن يصنع شيئاً كل واحد يستطيع أن يبذل إذا بدلنا وشعروا أننا غضبنا وأننا صنعنا شيئا فإنهم سينكفونا عن كثير ما يفعلون وأنا أخشى والله إذا نحن قصرنا مع إخواننا هناك أو قصرنا مع إخواننا في سوريا أو في غيرها أن يأتي يوم نقول أكلنا يوم أكل الثور الأبيض نقول ها نحن والذي حصل لإخواننا في أراكان والذي حصل لإخواننا في سوريا والذي ها هو اليوم يقع علينا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أنتم اللي رأيتم إخوانكم يحصل لهم ما يحصل فتركتموهم حتى تمكن منهم أعداؤكم وهاهم اليوم يصلون إليكم وما نقم منهم إلا يؤمن بالله العزيز والحمد يا أخي يعني لو كان أولئك البوذيون في في في بورما يعتدون على إخواننا المسلمين يقتلونهم لو كانوا يقتلونهم رغبة في ديارهم أو انتقاما من, من, من أمور كانت بينهم أو رغبة في أموالهم لكن يا أخي لما يقتلونه فقط ويذبح فقط لأنه يقول لا إله الله محمد رسول الله فقط ويهدم بيته ليبنى عليه مستوطنة للبذيين يسكنون فيها يا أخي ما أدري يعني الإنسان يعني أي, أي عبارة يختارها والله ليشرح الحال الذي يرعاه أي أي كلمة يسوقها على لسانه ليبين ما يقع الإخوانه هناك يستطيع الإنسان أن أجزم أنه بإذن الله الإنسان إذا جزم أن يصرع شيئا وقرر وحرص على ذلك سيستطيع أن يقدم شيئا بإذن الله ونحن معنا بعض الأفكار سندكرها لاحبتنا إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير فنزعت ألسنة العشرة كلهم ثم جعلوا يطعنون طعنا وتقطعوا أيديهم وأرجلهم مدم يسيل حتى ماتوا واحدا تلو الآخر هل سيسكت وهو يرى صلبانا يطأها البوذيون بالأقدام في هذه القرى هل سيسكت عجبا يقول, عجباً يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الإسلام يحرم الاعتداء على الآخرين ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطبق قول الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه حتى في أثناء القتال لما يأتي جيش ليقاتل المسلمين والمسلمون يدافعون عن أنفسهم ويموت من الجيش العدو يموت قتلا حرم الله تعالى على المسلمين أن يمثلوا بأولئك القتلاء أن يأتي ويجدع أنفه أو يجدع يده أو يبقر بطنه بسكين أو حرام طيب هو عدوي وهو على غير ديني نعم لكن حرام أن تفعل به ذلك لا يجوز المثلة فما بالك بالذي يمثل بالحي كن حي ويأتي ويقطع يده يفقع عينه لا يزال حيا إذا كان الميت حرام أن يمثل به فما بالك بغيره ديننا يا جماعة حتى في أثناء الحرب نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا شيخا كبيرا أو طفلا أو امرأة أو أن يجهزوا على جريح فواحد جريح سقط جريحا خذه أسير وعالجه ثم بعدين تفهم معه لكن لا يجوز أن تأتي وتذبح تقول جريحة كمل عليه شوف كيف يعني الإسلام يتعامل حتى مع من يقاتلونه مع من يعادونه مع من يعتدون عليه يتعامل معهم بغاية الرحمة فما بالك الآن كيف يتعامل البوذيون مع إخوتنا في, في أركان أصر الله أن يصلح الأحوال أخي محمد أنت يبدو التقيت بعدد من الروهنجيين في خارج المملكة أظن في, في عدد من البلدان ويبدو أنك أيضا زرت بعض اللاجئين وكنت يعني وأنت منهم لكن كنت تعمل مترجما مع بعض الجمعيات أو شيء وودي تحدثني حقيقه اول شيء عن الواقع لي طبعا انت اجدادك هناك لا يزالون الراهنجي ولا لا نعم طب وبالتالي انت يعني لما تتكلم تتكلم عن واقع لا تتكلم عن يعني ربما نحن قرأنا عن القضية وكذا انت لا تتكلم عن واقع اتكلم عن اجدادك يعني بعضهم يعني ربما بعض اقاربكم يعني ايضا لا يزالون طيب. هناك طيب. يعني بعض السلاله من ابناء العم وغيره ايش الاكيب بدات القضيه وكذلك ما هي الأشياء التي ضايق بها البوذيون أهل أركان بسم الله الرحمن الرحيم أه... الله صلى وسلم خلينا نبدأ من عام 1942 هذا كان مبدأ المجزرة أول بداية المشاكل ما بين الرهنجين قبل 70 سنة تقريبا, تقريبا 70 سنة أه. أول مع البوذيين طبعا في أكثر من مئة 43 عرقيه في بورما واحنا الروهنجين احد العرقيات لا يعترفون عرقيه تقصد يعني ان بورما اهلها مجمعون مجمعون بعضهم اصولهم باكستانيه بعضهم اصولهم تايلنديه بعضهم اصول كذا في أصول في منهم جميع الاديان الهنود ولا الهندوس الهندوس مم. المسيحيين وزي كده طبعا آه. واحنا في منطقة اسمها اركان واركان هذا دولة مستقلة طبعا كما ذكرت قبل في الحلقه آه. ايوه المزره في 1900 قبل ال... قبل الاحتلال. قبل الاحتلال من من بريطانيا قبل تحتل بورما بريطانيا ب... ب... قبل ما قبل هذا ال... هذا كان عندهم خطه استراتيجية انه وقت الاستقلال من من بريطانيا. من بريطانيا لو حطينا لهم مشاكل في هذا الجزء في اركان يصير عندهم حرب دائما. سيفل حرب دائما ما بين البوذيين والمسلمين يكون هذا هذا الجزئيه ار منطقه مشتعله دائما ونرتاح منه ونرتاح منه نجيب في داخل داخل بورما وهذا كان اول مذره حصلت في 1902 الاحتلال اللي عملها تعمد أن يصنعها الاحتلال هو الذي خطط لها تقريبا جزء منها لأنها وقت الاحتلال لو البريطانيين عرف انه كان في بنغلاديش وكان في باكستان وبينها كشمير هذا كان مشاكل من جميع ال... كان في ايست باكستان وشرق باكستان البنغلاديش وكان في مشاكل في كشمير وكان في مشاكل في ماليزيا وهذه المشاكل بدئ ما بين حدود بنغلاديش وبورما لانه اركان مستقله ووقت الاستقلال لو اركانيين يبي يستقلوا نجيبهم في مشكلة يصير يكون هذا أراكانيين يعيشون في بلدة مناسقة تقريبا البنجلاديش وبنجلاديش وبورما إيه. وبورما عدد سكان الأراكان خمسة ملايين تقريبا عشر ملايين من المسلمين ومن البوذيين وال والهند وبورما عدد سكانها كم خمسة وستين مليون كاملة آه. آه. طيب وبعدين ايش اللي حصل جاءت بورما وهجمت وهجمت اي وابصار واراكام من كان يحكمها في الحين كان المسلمين قبل قبل البريطانيين كان حاكم مسلم حاكم مسلم حاكم مسلم كما ذكرت أيه أيه وهذا المشكلة يعني بدأ من من, من 42 حد الان ما الروهنجين خاصة خاصة للروهنجين انه ما يعترف بهذا العرقية نهائيا الذي لا يعترف البورميون البورميون الحكومة ما يعترف في أحد اسمه روهنجي الروهنجي لأنه لو أعترفوا أنه في روهنجي الاعتراف لأركان كان مستقلة اعترف بها يعني مع, مع, مع الاعتراف الروهنجي هذا كان أمور سياسية و وبالتالي ودينية وبالتالي بدأوا هجموا عليها واحتلوا البلد احتلوا البلد لأسقطوا الحكومة الموجودة أس... ومسكوا كل شيء فيه نعم آه. وهذا المعركه كان اكثر من 100 الف ذبح والقتصاب وال من جميع وبعد كذا استمرت المشاكل والاضطهاد والاباده هذا استمر بعد كل 5 سنوات بعد كل 7 سنوات كبير صغير جزء من اركان وجزء من في تقريبا في اقليم اركان او بلد اركان فيها أكثر من 14 جزئيه زي المونجو بوسيدون راسيدون اكياب طيب وبعد هذا حكموهم هل بعد ما قتلوا هالمئه الف هالكلام قبل 70 سنه سبعين بعد ما سنة. قتلوا ال100 الف البلد لهم و أعطوا أهل بلد مثلا جنسيات بورمية لأنهم بورمحتلتهم أعطوهم جنسيات و قالوا خلاص أنتم مواطنين الآن أنتم تبعنا أنتم مواطنين أيوه طيب واستمروا على هذا فترة على فترة كان في إبادة, كان في إبادة مخفية ممتاز يعني في كان يعني يحصلوا قتل يحصلوا قتل وبعدهم كان في حزب سياسي كان في البرلمان وزي كذا إلي حد 1982 حد 1982 يعني لمدة 40 سنة تقريبا بعد الاحتلال كان, كان الرهنجة كان معترف في بورما آه. بعد هذا كان معترف هذا الاعتراف 1982 قالوا انه احنا ما نعترف بعرقية رهنجة قبلها كان جميع الشهادات وجميع البطائي كان مكتوب في عرقية الروهنجي أحسنت، وجنسيته بورمي وجنسيته بورمي وعايش حياته يدرس ويكمل أيوة تعليمه وفي عنصرية من ناحية الدين من ناحية آه المدارس والجامعات آه بدأ المعركة يعني من 1982 البرلمان قرروا ان ما في عرقية اسمها روهنجة البرلمان اللي هو البرلمان البوذين. البو البوذين مم. وهذا كان منحت لهم تصريح لجميع البوذين ان يقتل الروهنجي يقولوا هذول دخلاء عليه دخلاء عليه طيب هذا يعني معروف لانها جميع الوسائل وبداوا فعلا يعني يعتدون عليهم يعتدون عليهم لانه يقول هدول اجانب دخلاء واطلعوا من البلد اطلعوا من البلد هذا لا و... هذا في عام 82 82 يعني كد... مس مصر... الحكومه صرح للبوذيين جميل. ان انه دول دخلاء زين جب... وبدا البوذيون يعتدون يجي يعطلون... يطلع من البيت يقول, يه... يقول هذا انا ساخذ هالبيت التصب هذه البنت خلاص والحكومه أنت... ايوه في, في يعني آ... وبدا الروهنجيون يخرجون من البلد يخرجون لعده آ... الى بنغلاديش الى بنغلاديش إلى... الى تايلند إلى وبعضهم هنا آ... في في السعودية. بده هذا وخلينا نجي في حاليا لأنه آه. فيه إبادات مخفية طيب يعني دعني بس يعني أنا سأوضح بعض الشيء حقيقة لا. مثل هالأمور انا أرى أنها من أهم الأشياء أن تطرح للناس مثل هذا التاريخ لأن التاريخ أحيانا يعيد نفسه فلابد حقيقة من إعادته سواء ذكره في من خلال الإعلام ذكره من خلال إنترنت أو أيضا إثارة هذه القضية من خلال المنابر إضافة إلى عدد من المذابح الكثيرة التي قام بها البوذيون ضد إخواننا في أراكان وقعت مذبحة قريبة كان هناك حافلة فيها عشر الدعاة من حفظة القرآن يطوفون على القرى المسلمة يحفظون القرآن ويدعونهم إلى الله تعالى ويعقدون لهم الأنكحة ويعلمونهم الدين وإذا بمجموعة من البوذيين يعترضون هذه الحافلة ويخرجون أولئك الدعاة ويضربونهم ضربة مبرحة ثم جعلوا يعبثون بأجسادهم بالسكاكين حتى صاروا يربطون لسان الداعية بحبل ويمسك الآخر به وينتزع لسانه من فمه لماذا لا تدعو إلى الله؟, الله, الله, الله لماذا يفسر القرآن؟ لماذا يأمرهم التوحيح؟ فنزعت ألسنة العشرة كلهم ثم جعلوا يطعنون طعنا وتقطعوا أيديهم وأرجلهم والدم يسير حتى ماتوا واحدا تلو الآخر فثار المسلمون دفاعا عن دعاتهم وعلى أئمة مساجدهم وخطبائهم فأقبل البوذيون عريهم وأبدأوا يحرقون قرية تلو قرية حتى أحرقوا قرية كاملة فيها ثمانمائة بيت أحرقوها كاملة منهم من مات في داخلها من أهلها ومنهم من استطاع أن يفر إلى المجهول ثم أحرقوا قرية أخرى بسبعمائة بيت ثم قرية ثالثة حتى وصل عدد البيوت إلى ألفين بيت كلها أحرقت عن آخرها ونزح من هذه القرى تسعون ألفا هربوا عن طريق البري والبحري وعن طريق زوارق وقوارب مكسرة مهترئة تنظر إلى القارب وإذا هو مكسر من كل جانب يسدون ثقوبه وخروقه بلباسهم فيه أطفال ونساء يموج بهم البحر يمينا ويسارا لا يكادون يجدون دولة تقبلهم أو تطعمهم أو تسقيهم كل ارض تراك رخيصة وتضيع هدرا وبالعصبية العمياء تعد دئاب ما رأت لله قدرا كأن لملة الكفار ضرا على الإسلام حيث أضاء عرى وجرأهم علينا أن رأونا سكوتا والشعوب تموت قهرا وما حسبوا لأمتنا حسابا وهل سمعوا سوى التنديد زجرا وصيحات الأرامل واليتامة تفتت أكبدا وتذيب الصخرا وليس لهم مغيث أو معين كان الناس كل الناس سكرا وأنهار الدماء بغير ذنب تراق وتزهق الأرواح غدرا <تصفيق> لماذا كل طائفة أغاثت بنيها غيركم أهل الهلال لماذا كل طائفة أغاثت بنيها غيركم أهل الهلال لو كانوا نصارى هل تظن أنه سيسكت باب الفتكان؟ هل سيسكت وهو يرى صوره؟ هل سيسكت وهو يرى صلباناً يطأها البوذيون بالأقدام في هذه القرى؟ هل سيسكت؟ هل سيسكت وهو يرى تسيساً بلباسه وصليبه يراه مذبوحاً عند باب كنيسته؟ هل سيسكت؟ لن يسكت وقد وقعت حوادث على بعض النصارى ولم يسقط ومن أمن العقوبة أساء الأدب واستطاع أولئك أن ينكلوا بإخواننا لأنهم علموا أنه قد قل ناصرهم لزوار الدنيا أهون عند الله من قتل مرئ مسلم بغير حق لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار لأكبهم الله في النار أسأل الله تعالى أن ينصر جميع المصبع فيه أسأل الله أن ينصر جميع المصبع وأن يؤيدهم بتأييده وأن يكشف الله تعالى الكربة عن كل المصدعفين أن يكشف الكربة عن كل مصدعف عن كل مظلوم سواء كان مسلما أو غير مسلم الظلم حرام على الجميع ونسأل الله تعالى أن يقوي ضعف إخواني وأن يكون معهم يا رب العالمين طيب عمران أنت أيضا من الروهنجيين ومعالك تعيش القضية ربما أكثر منها ودنا نسمع طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين أما بعد شيخنا مربين الفاضل الله دكتور عم. محمد ربما لا تعرف ما هو الشعور الذي غمرنا عندما تكلمت في اول خطبة لك عن أركان المنسية والله كادت قلوبنا أن تتقطع وكادت أفئدتنا تنخلع من مكانها عندما سمعنا عندما سمعناك تذكر أركان على لسانك عمر المأساة في أركان يمتد لأكثر من سبعين سنة من المعاناة والقتل والتشريد وكل أصناف العذابات طيلت تلك العقود كنا كل الذي يبحث عن عن ابن عليه او ام ترامه وتعطف عليه كنا والله شيخ محمد كالتائه في الفيافي الذي شارف على الهلاك واقبل عليه الموت وياس من الحياه فيسمع فجاه شخصا يناديه ويتفقد عنه صدق شيخنا محمد قبل سنة أو سنتين من الآن كنا نشتري الجريدة أو الصحيفة الإلكترونية وكان هذا الخبر ينتشر بيننا انتشار الهاشين في النار كنا نتلهف لقراءة تلك الصحيفة التي نسمع أنها ذكرت قضية أو أمرا يتعلق عن أركان لو تحدثت أي صحيفة سواء ورقية او موقع إلكتروني عن أركاني أو أي شيء عن أركان كنا والله نجري فقط لأجل أن نقرأ كنا كالإيتام فعلا سبعون عاما شيخ محمد سبعون عاما من القهر والإذلال والظلم والاستبداد يتعرض له أهلنا هناك في أركان المنسية في أرض الأحرار في أرض الشهداء في أرض النضال سبعون عاما من السنين العجاف سبعون عاما يا شيخ محمد سبعون عاما والله يعني تتحول الـ الـ الأمور إلى, إلى, أصبح ما إلى يعني أقرب ما يكون إلى الخيال سبعون عاما شيخ محمد نواجه الطغمة العسكرية المستبدة لوحدنا منذ أن ولدت شيخ محمد وأنا أسمع الكثير من أن المسلمين يتجاهلون قضايا, قضايا أمتهم العراق أفغانستان كوسوفا الشيشان وهلما جرة الأندلس فلسطين أضعناها كلها لكني لم أتصور يوما لكني لم أتصور يوما أن المسلمين يتخاذلون مع قضية كقضية أركان كتخاذلهم مع قضية أركان المنسيه يا شيخ محمد والله نحن واجهنا الماسا والرزايا والطعنات بانفسنا لم يكن لنا مساند سوى الله عز وجل الامه الاركانيه نكبت بنكبات وكوارث واحاطت بها عبر تاريخها المديد مؤامرات ويعني خطط كبيره جدا وحدثت لها خطوب وجراحات يا شيخ محمد الأمم المتحدة في كل تقاريرها تذكر أن الأقلية الأكثر اضطهادا وعنفا في العالم هي الأقلية الروهنجية المسلمة في أركان المحتلة لذلك شيخ محمد أنا لا أعرف ماذا أقول أعذرني إن بدأ يعني في في نبرة صوت اكتئابي وقد استحكم في صدري عذابي واعذرني يا شيخ محمد انا لا أستطيع أن أصف تخاذل الأمة الإسلامية أتخاذل المسلمين لهذه القضية المنسية التي ظلت لأكثر من سبعين عاما وهي تعاني الويلات وتصرخ بكل ما لديها من قوة وتستنجد بالمسلمين وليس بمنجد يا شيخ محمد الله يزيك خير يا ابن عمران ويحفظك والأمة فيها خير والله جل وعلا يقول حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين, بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله البلاء بلا شك أنه يعني والكروبات لا تقع فقط على المسلمين بل تقع على أي إنسان يعني حتى هناك أقليات ربما تكون يعني تدين بالديانة المسيحية أو ربما بالبودية أو بغيرها ويقع عليهم ما يقع من مصائب من اضطهاد من غيره فلا يظن أن فقط أن يكون هم الذين يقع عليهم هذا الاضطهاد لكن لأننا نحن يعني نهتم بهم أكثر من غيرهم في من خلال الإعلام وإلا بلا شك قضيتهم مؤلمة وسندكر بإذن الله تعالى بعد قليل عددا من الأشياء التي نستطيع أن نقدمها لهم الإخوائنا هناك بإذن الله تعالى وأسأل الله جل وعلا أن, يعني أن ينفع بما قلنا أيها الحبه الكرام نحن اليوم ترى ما جينا نضيق صدوركم ولا نحزنكم لكن مجرد الحزن يعني يؤجر عليه الإنسان إذا كان على أمن الخير ولذلك لما جاء الصحابة ويريدون إبلاً يخرجون بها مع النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان غزوة تبوك فلم يجد فذهبوا إلى بيوتهم قال الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا ويعينهم تفيضوا من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقوا فمدحهم الله تعالى على بكائهم فقط مع أنهم ما بدلوا شيئا لكن مدحهم بمجرد البكاء حتى يسر الله تعالى بعد ذلك يعني شيئا من الدواب ليرتحلوا إليه هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله كن التي, في أرضها, في, أرضها في, كان التي في, أرضها في ارضها مزج العدو مدامعي بدمائي, بدمائي انا من اركان التي في ارضها مزج العدو انا من اركان التي في ارضها عجبا يقولها ملك والكل يقصد رصعتك ضاع بصمتك وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا من العجز أن يكتفي الإنسان بالبكاء مدام أنه يستطيع أن يصنع شيئا وإن كان الحزن يؤجر عليه لكن إذا كان يستطيع أن يصنع شيئا فسوف يسأل عما يستطيع أن يصنع حيك الله يا شيخ صلاح الله يا حيك انتم كان لكم جهد مبارك ايضا مع نعم. يعني في القضيه الراهنجيه نعم حدثني عنها <تصفيق> الله يسلمك <تصفيق> حقيقه بعد اندلاع الاحداث في رجب 1433 نحن وجدنا انفسنا أننا امام مواجهه عميقه وشديده ونحن نرى ابناء, أبناء شعبنا يقتلون ويذبحون ويهجرون قبل سنة يعني في 2011 لا تقريبا في رجب ألف ألف قبل أشهر ثمانية أشهر ثمانية أشهر في منتصف الفيض حقيقة نحن في مكة يعني مجموعة من الشباب الذين كنا حقيقة نتمرس كم من الساكنين في مكة تقريبا قريبا نصف مليون آه. الروهنجيين المقيمين إيه. طبعا هناك فئات أيضا في المدينة المنورة وجدة أيضا آه. الإجمالي آه تقريبا نصف مليون أيه نحن كشباب حقيقة من الله جل وعلا علينا بالسكنة في البلد المقدسة وتعلمنا ودرسنا رأينا من الواجب علينا وهو واجب شرعي حقيقة يا شيخ قبل أن يكون يعني واجب لنؤدي واجب النصرة لإخواننا انتفضنا حقيقة كل بما يملك حتى الشاب الذي لا يملك إلا الفيسبوك شارك بنشر هذه القضية حلو طيب صراحه حقيقه احنا خرخ خصوصات لدينا مهندسين صوت لدينا مصورين لدينا فنيين استوديو انشانا ايضا استوديو واسسنا وكاله الأهل. انباء المركز اسمه انجازات ها, ها بس هذا هذا انجازات للمركز لشهرين فقط يا شيخ لعل لعل المشاهدين يعني يطلعوا وايضا يتعاونوا معنا في هذا المركز لأنه مركز نحن, نحن نريد أن يكون عالمي حقيقة مركز خيري مركز خيري نعم إعلامي مركز إعلامي لخدمة قضية مسلمي أركان بورما نحن في هذا من المنطلاق من هذا المركز أنشأنا وكالة أنباء بعنوان وكالة أنباء أركان المحتلة تراسلون نعم نحن الآن و... القضية شيخ أركان مثل السجن الكبير إقليم أركان لا أحد يستطيع من المسلمين الدخول إلى أركان ولا أحد يستطيع يخرج ال... ال... نعم إذا أخرج ما يدخل لو انا أريد أن يسافر إلى بورما عادي دولة بورما رانغو لو أنا أريد أحجز إلى رانغو على أي خطوط أستطيع بمكان... أنزل رانغو نعم بإمكانك تنزل ولكن لا تستطيع الدخول إلى أقليم أركان طيب. أقليم أركان كم يبعد عن رانغو والله هي مسافة تبعد لأنها هي في, في الشرق تقريبا 800 كيلو نعم هي في الشرق ما في طائره تطلع يعني من رينجو الى اراك الى هنا اكياب من هو أكياب الميناء الميناء السيتوي الان يسموه بالمصطلحات طبعا هنا هنا ملاحظه الحكومه الميانماريه غيرت جميع التسميات الإسلامية حتى ينفوا انه الارض هذه والاقليم هذا اصله يعني على سبيل المثال اراكان سموها اخين عندنا ينفون الآن أغلقوا جميع المساجد والمدارس بل المسلمون يلزمون بتغيير مسمياتهم الإسلامية مم. اسمك عبد الرحمن لا تسمي باسم بوذي وأيضا تجبر على الركوع للعلم البوذي هذه حقا السؤال, السؤال الآن لو واحد أراد أن يحجز بالطائرة ينزل في العاصمة راين ويدخل ويذهب الى اركان إلى, الى هذا الميناء إلى اكيا هل يستطيع لا أبداً ما يستطيع ما يس يمنعون نعم بل منظمه في التعاون الاسلامي حاولت مع بدايه الاحداث فتح مكتب للمساعدات فقط مكتب مساعدات في أركان نعم في اركان ما الذي حصل الرئيس البورمي ثينسين وافق مبدئيا وحينما انتفض الرهبان البوذ وقاموا بمظاهرات في طول البلاد وعرضها قام تراجع الرئيس البورمي عن فتح فقط مكتب لمنظمة التعاون الإسلامي وإلى يومك يا فضلة الشيخ لا يستطيع المسلمون أن يصلوا إلى هذه المنطقة الصور اللي, الصور اللي شفناها يا شيخ صلاح يعني أخونا الشيخ نبي العوضي أظنها واحد نعم من, من ال. المسؤولين الكبار في تركيا نسيت والله منه زوجة أظن زوجة أردونا أظن نعم عبدالله قول او كذا ذهب ورأينا صورا لهم هؤلاء ألم يكونوا في أركان لا الشيخ نبيل العواضي وكثير من الدعاء جزاهم الله خيرا ذهبوا إلى حدود بنغلاديش في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش وليس في أركان لكن الزيارة زيارة وزيرة خارجية التركي هذا استطاع أن يدخل إلى أركان وزوجة الرئيس التركي استطاع أن يدخلوا داخل أركان الأركان لا يدخلها إلى الغربيين بالمناسبة لذلك الآن لدينا في المركز الإعلامي مجموعة من التقارير الإعلامية مترجمة والله هول عظيم طيب أنا, أنا بس ألك الآن يسمعنا إخوة في أوروبا نعم. طيب شباب نعم. ربما أصولهم عربية لكنهم الآن نعم. فرنسيون وألمان و... يستطيع يدخل نعم يستطيع يدخلوا بجواز الألماني بي... نعم بجواز الألماني يستطيع أن يصل إلى هذه المنطقة إلى أركان لكن لو أذهب انا بجواز السعودي ما... ما تدخل ما تدخل أمنع يذهب أمنع. واحد باي جواز مصري ي... أردني سوداني ممنوع ممنوع الدخول إلى أقليم أركان ممتاز يعني الآن إخوتنا اللي في جنسياتهم ألمانية نعم. بريطانية أي جنسية نعم. يستطيع أن يحجز إلى رايد وغادي ثم يدخل إلى, ثم يدخل إلى أراكان. أراكان. طيب هل لو كان معها فلوس لو كان مثلا ذهب معه بمبلغ وقدرة هل يستطيع أن يحمل ماله لا أبداً, أبدا أعطيك فقط الآن في أكياب ها. الحكومة صنعت مخيمات لأكثر من مئة ألف لاجئ طبعا هؤلاء اللاجئون يعيشون أوضاع مأساوية يا شيخ لماذا؟ لأن الحكومة منعت جميع الدول من إيصال المساعدات وحتى لو وصلت تصل ناقصة لأن هناك قطاع طرق من البوذيين ينهبون هذه المساعدات والحكومة ضعيفة ما تستطيع أن تسيطر على الوضع الأمني وإيصال هذه المساعدات يا أخي ما فيه يعني عفوا ما في أي جهة ممكن توفر لحماية حتى لو عصابات أقول لها لهؤلاء احموني نعم. حتى أصل إلى أراكان وأنا أعطيكم احموني من قطاع الطرق هم أصحابكم تفاهموا معهم نعم الحكومة البورمية سياسة لا تريد أن يلتفت العالم وبالذات الإعلام لهذه القضية وايضا لا أخفيك حتى الدول الكبرى الأوروبية وحتى زيارة أوباما لها مصالح اقتصادية في منطقة أركان إذا كنت تعلم المشاهد الكريم فضيلة الدكتور قليم أركان الشلالات فقط التي في قليم أركان تستطيع أن تغذي كامل بنغلاديش وبورما بالكهرباء أوه نعم أكبر منجم للغاز الطبيعي في إقليم أركان الآن اكتشفوا ايضا النفط هي منطقة اقتصادية وأيضا بوابة لجميع التجارات التي تصل لشرق آسيا أحسنت لنا على البحر على البحر لذلك الآن الأطماع الغربية بدأت تلتفت إلى هذه المنطقة الخصبة التي يريد البوذيون أن يستحوذوا عليها وهي منطقة للمسلمين فهناك أطماع سياسية تتحرك يا شيخ وهناك أيضا تراخي من المسلمين فأصبح الناس ينظرون إلى الإقليم هذا الإقليم السليب إقليم هنا إقليم أراكان أنه أنها قطعة أرض كلا وكذلك أيضا ان هي جنة خضراء فيها الأخشاب أعطيك فقط خشب الكعبة من تلك الأرض وهذا مثبت في دراسة أنا طلعت عليها في بمناسبة مرور مئة سنة أصدرت دارة الملك عبد العزيز بحث علمي ذكروا في هذا البحث أن سقف الكعبة من أخشاب بورما إيشيخ لا لجودتها لا. ونقاوتها إلى الآن لا. موجود البخورة البورمي والدهن العودة لا. البورمي وكذا كله يذكر ما هناك حقيقة أنها يعني من المهم حقيقة الالتفات إليه من المهم أيضا إخوتنا الكرام الذين يحملون جوازات وجنسيات لبلدان أوروبية مدام أنهم يستطيعون الوصول إلى إخواني موناك لنقل الصورة لإيصال المساعدات قدر المستطاع عبر جمعيات يعني أوروبا مليئة بالجمعيات الخيرية هيئات الإغاثة أيضا هي كثيرة جدا ويستطيعون بإذن الله تعالى أن يصلوها أنا أوجه نداي أيضا إلى هيئة الإغاثة المتعاونة التي بينها وبين أقرأ يعني تعاون قوي أوجه, يعني أوجه نداي إليهم لأن يكون لهم جهد حقيقة مع إخواننا في أركان وأنا مستعد أن أتواصل معهم بنفسي وأن أذهب معهم بنفسي يعني وان تغطي ذلك بإذن الله تعالى قناة اقرأ ليكون في بصمة حقيقية تحريك قضيته معلاميا هي من أهم الأمور لأجل أن ينتبه الناس إلى هذه القضية ومن ذلك يعني الشعر هو ديوان العرب مثل ما يقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان أهجهم وروح القدوس معك لا تزال الأشعار أيضا لها مثل هذا التأثير وأصدق الشعر ما خرج من داخل القلب صوتي تعثر دونكم وبكائي وبكائي انا احدثكم على استحياء على استحياء صوتي تعثر دونكم وبكائي وبكائي انا على استحياء استحياء شكرا لكم يا مسلمون لانكم امرلتم اهديتم روحي الى اعدائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم لانكم اهديتم روحي الى أعدائي أهديتم روحي إلى أعدائي إلى أنا من أركان التي في أرضها, أرضها مسج العدو مدامعي بجمائي أنا من أركان التي في أرضيا مزج العوه م دا بدائل من أرى التي في أررضها سكبل العدول الععرفوق سائل أنا من أرى التي في أررضها سكبل العدول العوق سائل تتردونكم وبكائي وبكائي فانا احدثكم على استحياء على استحياء صوتي تعثر دونكم وبكائي وبكائي انا احدثكم على استحياء استحياء شكرا لكم يا مسلمون لانكم شكرا لكم اهديتم روحي الى لكم يا مسلمون لانكم لانكم اهديتم روحي الى اعداء دي التغشي إلى عد شكرا لكم يا مسلمون لانكم لم تسمعوا حتى صد استجدائي تسمعوه... لكم يا مسلمون لانكم لم تسمعوا حتى صد استجدائي شكرا ان جرحت شعوركم تسمعوه... بصدائيني او برجع ندائي شكرا وعذرا ان جرحت شعوركم بصدائيني او بر جئني دائي دائي صوتي تعثر على استحياء على استحياء صوتي تعثر دونكم وبكائي وبكائي فانا على استحياء استحياء شكرا يا مسلمون لانكم انكم لقد هديتم روحي اقول لكم يا مسلمون لأنكم لانكم هديتم روحي الى اعدائي اعدائي هديتم روحي الى أنا من نار كنطم ان انني سويحكم من حسرتي وشقاي انا من رت رطم انه انني سويحكم من حسرتي وشقاي وجهت وجهي للمهيمن وحده وتركتكم يا مسلمون ورائي وجهت وجهي للمهيمن وحده وتركتكم يا مسلمون ورائي وتركتكم يا مسلمون ون ورائي ورائي صوتي تعثر دونكم على استحياء على استحياء صوتي تعثر دونكم وبكائي وبكائي انا احدثكم على استحياء استحياء يا مسلمون لانكم مررتم لي يا مسلمون لانكم لانكم أهليتم روحي إلى أعدائي أهليتم روحي إلى أعدائي عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك, ضع بصمتك الراحمون يرحمهم الرحمن محمد ذكرت لي قصة أو ذكرت أنك تعرف قصة لمجموعة بوذيين من بورما جاءوا إلى جدة وكانوا حاول قومهم أن يثيروا شيئا أعطنا القصة كذا باختصار في سنة 2012 آه. تقريبا 26 نفر 26 نفر ب... 27 ش... شخص من البورمين منهم في أبوذين ومنهم راخين ومنهم مسلمين طبعا جو هنا ب... عمال. عمال كان أضافا على كفالة شخص على كفالة شركة وعلى وكان يعني جدد والشركه اللي في بورما قال لهم انه تقريبا 300 الف تشاد اللي في بورما بس هم باهم ايه وعدهم بوعدهم معين, معين كبير ولما ان جوا هنا الراتب كان اقل, أقل من هذا وصار صار بداوا يعني في المشاكل في المعيشه وفي هذا والناس ما شاء الله الروهنجين خاصه اللي خاصه اللي في جده وقفوا معهم وقفوا معاهم من حكم المحر. أنهم يعرفون لغتهم ويعرفون من نفس البلد طبعا ويعني ما جاءهم الحنصرية أنهم بوذين وإنهم يقتلون آه آه. أو أنهم هنا. قتلوا أهلنا هناك قتلوا أهلنا, أهلنا, بس أهلنا بس يعني بل, بل وقفوا معهم وساعدوهم ويعني جميع حلو الحاجات حلو. بس الإعلام البوذي في بورما وفي دول أخرى يعني قربوا هذا الموضوع قالوا في 26 نفر في جدة ما يقدر يخرج من البيت لهم تهديد لهم يعني بيقتلهم المسلمين الروهنجين وحتى جاء في الاعلام الكبير زي زي ما القنوات الكبرى القنوات الكبرى وقالوا إن نترقب مآسات ومذبح وبدوا طبعا بهذا الشيء بدوا في في موندو وفي يعني في بوسيدون بدوا يهاجموا بدوا يعني يهددوا ناس انه 26 نفر واحنا نباني نهددكم والحمد لله يعني زي ما الاركانيين هنا ما شاء الله بجوة الجباعة وكالا أيوه احنا سنعنا في قناة ان شاء الله اللغتنا اسمها الروهنجا فيجين R-Vision هذا القناة بجهد جبارة رحنا صورنا بتقارير فيديو مع 26 وسألتهم قلتوا أحد هددك أحد هددك كيف, كيف, كيف, كيف تعاملهم صار المأساة أكثر من ثمانية تسع شهور هل هددك هل أحد, هل أحد عذبك وقالونك لا والله, لا والله هم, لا هم اللي يأكلونه هم اللي يأكلونه هم اللي ساعدونه نشرناها ذلك وقلب المعادلة وصار الحمد لله سار البوذين يعني قبل ما يكتبوا ضدنا يعني يفكروا اول شيء وثانيا حتى لا طيب السفير طيب السفير بده يعني يسال عنهم يعني كيف الوضع كيف هذا كيف هم يعني ما الله يشكرونا يقول قبل سنتين ما حد ذكر اسمنا الحمد أما هذا علشان روهنجا فيجن علشان, علشان علشانكم ووقفتم هذا هذا الاعلام اعلام الروهنجي اه, آه يعني المقصود أنهم أن أولئك يحاولون أن يتسيدوا أي شيء ليثيروا مشكلة على المسلمين أيوة والحمد لله هنا كروهنجي يعني الله يعظم أجركم أي وكروهنجي ساعدناهم الله يعظم أجركم ويجزيكم خير أيولا حبا هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله كن أينما <تصفيق> حل أسطا أسرا لناظر بلاش يقولي معي ما لقيتش حد صدني او... بالعكس يكون يتشجع لأنه كمان هما بكونوا في عندهم شغلات حابين أنه يعطوها لناس يستفيدوا منها ومش عارفين كيف عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك, ضع بصمتك يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك إنما يرحم الله من عباده الرحمة هكذا قال سيدي ومولاي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلما كان إنسان رحيما بالناس واقفا معهم عند أزماتهم منفسا لكرباتهم لا يخذلهم كلما كان الله جل وعلا معه صلى الله تعالى ننفعنا وإياكم معنى اتصال يا شباب معنا الأستاذ سعود الغنام أستاذ سعود معنا السلام عليكم السلام ورحمة الله ومرحبا يا بو ناصر الله يحييك إياكم الله شيخ محمد يا مرحبا الله نع... طبعا كان مفترض أن تكون معنا في الستوديو لكن ما تيسرت الظروف أنا معك الله, ما الله يحفظك يبارك فيك طيب أنت بو ناصر ممن آ... ذهبت إلى... إلى هناك ووصلت إليهم كنا نتناقش قبل قليل لو أراد واحد أن يصل فكان بعض رخوة يقول إن وصول الأخوة الأوربيين إليهم ربما يكون أسهل يعني بعض الناس اللي يحمل جوازات بريطانية إلى, إلي آخره يستطيع أن يصل ربما بصورة أسهل حدثني عن ذلك وعن بعض مرئياتك طيب سلام عليكم ورحمة الله صلى الله شكرا لكم وصلى الله أن يجعل هذه الحلقة من الحلقات النافعة وارفع شيء من التبعي علينا جميعا الزيارة طبعاً كانت في بعد العيد الفطر الماضي وكانت في مناطق كوكس بازار اللي هي المناطق المحاذية من جهة بن جلاديش وأما ما يتعلق ببورما فحاولنا حقيقةً أخذ الفيزة لأن يعني كانوا يقولون أنها من المتيسرة لكن مع الأحداث لأن زيارتنا كانت في عز الأحداث فعثروا كثيرا في أصل دخول لبورما اللي هي غانجون العاصمة أهم اولاً طبعاً اللي هي زيارة أراكان كانت شبه ممنوعة يعني بالكامل فلم نستطع حتى دخول بورنما فاضطرينا ناتي من مناطق اللاجئس كوكس بازار حيث كان يفصلنا عن المنطقة أراكان عبارة عن نهر فقط كنا نرى أراكان بالعين المجردة يعني كنا على المراكز الحدودية الحديث طبعاً حول الزيارة وما فيها يعني يطول جدا والعرف من وقت قصير جدا لكن يعني اقفلت معلومه لج واحد شيخ محمد رأيته وقفت ويعلم الله بعدما أن انتهيت من ذلك النموذج كنت أتيه في طرقات المخيم ويعني الإنسان يشرق بدمعة من شدة مراء أخت لديها ستة أطفال وزوج قتل زوجها وطفلاها ثم انتقلت مع أطفالها الأربعة الذين بقوا على السفينة لما قضيتها في المخيم كان معها طفلان أختها هنا الإثنان الباقيان نعرف أن زوجكي وإثنان قتلوا قالت ماتوا جوعا على ظهر السفينة كان يموت الواحد تلقيه بين يديها ثم تلقيه في, في البحر قالت ماذا أفعل به أبنائي يصيحون بجواري يريدون أخاهم أن يتحرك لأنك شيء نافضت عليه فألقيه في البحر قيل شيخ محمد أم يموت طفلها بين يديها جوعا في البحر ثم تلقيه ثم يموت الآخر ثم تلقيه كانت أمامي والله كان يراها الآن لطفليها ويتتحدث يعني ال ال ال ال المشاعر الإنسانية تتجند تلك اللحمة ولا يستطيع الإنسان أن يتحدث طيب إذنها لا يتام غيره فشيء لا يوصف حقيقة طيب بو ناصر هل صحيح او دقيق الكلام في أن وصول الأوروبيين إليهم أسهل بلا شك شيخ محمد بلا شك وهذا قولا واحدا يعني, يعني لما يكون واحد هذا ليس في أركان لوحدها للأسف حتى يعني هذا ربما يعطينا مدخل آخر على قضية العمل الخيري قضية يعني أين العمل الخيري الإسلامي أين الحكومات الإسلامية من دعم العمل الخيري من الناشطين السائح أو حتى الناشط الحقوقي الغربي يأتي معززا مكرما محميا وتعرف بورما أن أي اعتداء عليه حتى ولو من العصابات البوذية تعرف أنها ستدفع الثمن غاليا أما بعض إخوانا الناشطين من دول إسلامية وعربية في حتى في مناطق كوكس بازار وليس في مناطق بورما عرضوا لهجوم كادوا أن يهلكوا بسببه كادوا أن يهلكوا بسببه ثم لما عرضوا ربما يعني مصيرهم ربما لا يعرف حتى حينما عادوا إلى بيدانهم فقضية العمل الخيري حقيقة هذه قضية جرح ينبغي أن يطرح بقوة من خلال هذا المنبر المنبر بصمتك وبرنامج الشيخ محمد وقناة قرى المباركة ينبغي أن يلتفت العالم الإسلامي وخصوصا هذه البلاد المباركة وبلاد الخليج إلى قضية العمل الخيري قضية العمق الاستراتيجي قضية السفراء الحقيقيين الذين من للأسف الشديد بدل أن يدعموا أصبح بعضهم حينما يعود إلى بلده ربما يجد المساءلة أو حتى الاعتقال وأقول لك واسمح لي على هذه الصراحة شيخ محمد لما ذهرت إلى هناك كمنت رائحة مؤسسة الحرمين الخيرية وكتبها التي توزع المؤسسة الأولى التي وصلت إلى هناك يانت مؤسسة الحرمين الخيرية المعاهدة توقفت كانت يصرف عليها من مؤسسات معروفة في بلاد المسلمين بعضها أغلق وبعضها على وشك الإغلاق القضية حقيقة مؤلمة وتحتاج إلى تداعي وتحتاج إلى إعادة نظر في استراتيجية وأتكلم عن استراتيجية حقيقية لإعادة الهيبة للعمل الخيري وأرباب العمل الخيري وأصحاب العمل الخيري ورميز العمل الخيري الذين يكرمون في بلاد الغرب وهم للأسف الشديد لا يخفك أوضاعهم في بعض البلاد المسلمين طيب الآن هل يستطيع الآن بعض الإخوة لو أراد أن يذهب من الإخوة الأوروبيين هل يستطيع أن يدخل عبر أي جهة ينسق مع من؟ طبعا الحقيقة لما تتكلم عن وضع اللاجئين عموما الدولة تضايق بضايقات شديدة الحقيقة بل من أسف الشديد حتى في منطقة كوكسبا بازار الحدودية هذه يعني أحد المخيمات الذي زرناه كان في حوالي 15 لما انتهينا من الزيارة ذهب بنا إلى جوار المخيم كانت المقابر منتشرة والقبور ما القصة قال كان عندها مكتب صغير في عيادة لمنظمة مسلم آيب البريطانية لأعين المحتاجين أو الإعانة الإسلامية يقول حتى هذا المكتب أغلق وهو بريطاني هناك تضييق شديد هناك مجازل مستمرة هناك عملية تهجير ممنهجة يا إخوان أنا أقول وأصرخ من خلال هذا البرنامج أرى تخلى من أهلها هناك عملية احتلال تقارير كما ذكر الإخوان الأمم المتحدة وحتى يظهر الخارجة الأمريكية أكبر أقلية مصطهدة على مستوى العالم هناك عملية تهجير ممنهج كما يمارث على الإخواننا في المنصطين عمليه تهجير ممنهجه من اجل احلال شعب يهودي في ارض شعب فلسطيني هنالك عمليه تهجير ممنهجه من اجل احلال شعب بودي في ارض اسلاميه اركانيه محل كل مسلم يخرج من هذه البلاد فما لم نلتفت الى القضيه وهذه قضيه نضال مستمره ما لم نلتفت اليها التفات حتى على حتى على المستوى حتى على المستوى الحقوقي ينبغي ان نلتفت قبل ان نقول كان هناك ركيميون وروهنج في تلك البلاد لأن السياسة ماشية وللأسف أقول وللأسف أقول هي تعمل بكل قوة الآن بعض الأرقام تتكلم لأخوة تحدثون عن مليون وثلاثة مليون في بعض الأرقام أراقبت عليها تتحدث أن عدد الروهنج الذين بقوا فيها ركيم الآن أقل من مليون بينما هناك ملايين السعودية لوحدها في 200 الألاف باكستاذ مشابهي يعني الروهنجي الآن خارج مبالك بين بلاده شغيرة الضعاف الذين بقوا في داخل إقليم الله أركان يزيك. الله يتزيك خير يا أستاذ سعود حقيقة كلامك في غاية النفع لكن ربما الوقت ضاق علينا ولعل الله يسر بإذن الله أيضا ان انشر بعض بعض هذا بإذن الله لعل الله ينفع به الله يتزيك خير ولا يحرم كالجل عمران أنت ما أخذت حظك من الـ الـ الكلام تفضل <تصفيق> دكتور تعليقا على مداخلة الأستاذ سعود الغنة لا يوجد شعب في العالم سحقوا كما سحق الأركانيين ولا يوجد دين أهين كما أهين دين الإسلام أعطني الأشياء العملية التي يمكن عملها دكتور كما تطرق الأستاذ صلاح نحن في المركز الإعلامي الروهنجي أنشأنا وكالة انباء أركان أحسن. هذه الوكالة نحن لدينا أكثر من 250 مراسل داخل أركان نحن نتواصل معهم نأخذ الأخبار نرصد الأخبار نعمل دراسات نأخذ الوثائق حتى نثبت في يوم من الأيام بإذن الله يعني ونرفع ملفات بإذن الله لمحاكمة الدولية في هذه الوكالة نحن في حاجة ماسة إلى مترجمين يترجمون لنا الأخبار الـ الـ الإنجليزية إلى العربية نحن في حاجة إلى, إلى, إلى مراسلين نحن في حاجة إلى من يدرب المحررين هؤلاء هذا نداء أنا أطلق صراحة إلى المدربين إلى مراكز التدريب في العالم العربي في العالم الإسلامي إلى أن يدربوا مجموعة من الأركانيين إعلاميا ويمهدوا هؤلاء لأجل الدفاع عن قضيتهم بأنفسهم حتى لا حتى لا نضطر أن, يعني أن يأتي غيرنا ويدافع عن قضيتنا نحن لا نستطيع لاجل نحن ليس إمكانية رأي حدودة تحتاجون أنتم إلى مترجمين, مترجمين. تحتاجون. تحتاجون إلى دورات لتأهيل الشباب الذين يعملون معكم يعني ممكن واحد احيانا يكفل بعض شبابكم يعطيهم دورات تدريبية حتى لو في بعض القنوات الكبرى التي نعم. عندها مراكز للتدريب نعم. يكفل نعم. بعض الشبابكم وقد والله الحمد وجدنا قبول ويعوز. من كثير من القنوات والله الحمد. جميل أيضاً لعلى القناة تقرأ حقيقة لها أيضاً برانة كبير قوية بإذن الله إذا تيسر أن يكون بين بينهم تواصل بإذنين. أيضاً من الأشياء يبدو لي من البصمات التي يمكن أن نصنعها لو كفل بعض الشباب الذين تخرجون من الثانوية او ما قبلها لأجل أن يدرس الدراسات العليا في بعض البلدان يعني أنا أتمنى حقيقة ان مثلاً جامعات المملكة عندنا أنها تكفل بعض الطلاب سواء من داخل المملكه نعم. الاخوه يعني نعم. اركانيين او كذلك لدينا في الخارج نعم. الازهر انا اوجه نداءي اليه والازهر قامه لا يستهان بها وباكستان ايضا, أيضاً احسنت الجامعات الاسلاميه التي نعم. في باكستان نعم. أحسنت والتي في ماليزيا والتي في غيره يعني انا اتصور في السودان وفي اليمن وغيره وايضا الاردن فيها عدد من الجامعات ولبنان وغيرها انا أتصور حقيقة وكذلك الدول الاخرى تونس وليبيا والمغربيه ايضا الى دول الخليج يعني انا اتصور انها لو تيسر ان كل دوله تتبناها مثلا ما لا يقل عن 20 الى 30 طالبا وطالبه يدرسون في شتى التخصصات بالضبط. شرعية وطب وهندسه وعلاقات دوليه وعلى قد دوليه وغيرها يعني ان تم تطور هذا الشعب ستستطيعون أن ان يطوروا من تحتهم وبالتالي يكون لهم يعني جهد موفق حقيقة في التعامل معها. كذلك إذا وصل الناس يعني بعض الإخوة يقول لا يمكن الدخول إلى أركان نفسها أنت إذا وصلت إلى حدودها استطعت أن تصل إليها وأي مساعدة تصل إلى الحدود ستصل بطريقة أو بأخرى بإذن الله تعالى إلى إخوتنا في أركان أهم شيء اللي يران الله عز وجل ونحن ننظر إليهم وربما وقع في قلوبنا شيء من الاطمئنان وعدم لو من نفس لما يقال أصلا ممنوع الدخول فنقول ممنوع الحمد لله إذن يا ربي خلاص ما ما قصرنا لا الأصل أن الإنسان يبذل ما يستطيع مع إخواني هناك ويعلم أن الله تعالى سيسأله عنهم نحن لا نريد بكاء لا نريد فقط مشاعر إنما نريد أن يصنع الإنسان شيئا أن, أن يفعل شيئا انا سأشر عندي بإذن الله تعالى هذا يعني من أراد من الإخوة أن يتعاون في كفالة الطلاب يخاطب الإخوة يخاطب منظمة التعاون الإسلامي يمكن أن يتخاطب معها عندها كثير من الطلاب الذين في العالم الذين هم أذكياء يحتاجون إلى من يكفل دراستهم يستطيع بعض الإخوة أن يبنوا مشروعا في إنسان بلا شك أنهم يعني, يعني وسأنشر بإذن الله تعالى هذا البصمة التي معنا هي حقيقة لبعض الإخوة والأخوات صنعوها لكن ضاق الوقت حقيقها عنا أيضا الفيسبوك اليوم ما قرأناه فيسبوك بفضل الله ثم بفضلكم وصل تعدى الآن الثلاثة ملايين يعني من من أعضائه الذين معنا في صفحة فيسبوك الخاصة بالبرنامج نحن نفرح بكم حقيقة والبصمة التي كنا سنعرضها حقيقة باقي الوقت عنها لعل الله يسر بذن الله تعالى في حلقة اخرى بقي معي عشر ثواني عطني اللي عندك بسرعة تأشر لي هاسم. والله فقط انا أنا أدعو الشباب هذا البرنامج يتابعه الشباب وهو للشباب أيضا حقيقة أن يضعوا بصمة يعني في هذه الدنيا قبل أن يرحلوا بمساعدتهم لإخواننا في أركان بورما فهم في أمس الحاجة إلى أدنى مساعدة ولا أدنى نشر لقضيتهم طيب كيف يساعدونهم انا سأنسق معك نزلها عندنا في الفيسبوك في البرنامج وفي الفيسبوك حقي وفي تويتر بإذن, بإذن الله أسأل الله تعالى أن ينصر جميع المستضعفين وأن يشفي مرضاهم وأن يرحم موتاهم وأن يكشف الكربة عن المستضعفين في كل العالم بارك الله فيكم اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله ألقاكم بإذن الله تعالى الجمعة القادمة على الهواء مباشرة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل أوراق الحياة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 ضع بصمتك كن اينما حلت خطاك اسرا لنا ضير من يرى كن اينما حلت خطاك اسرا لنا من يرى عجبا يقول ذا مالك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك